ستة، استمع إلى الحوار وقرأه، ثم اكتبه في دفترك أهلا وسهلا أهلا بك كيف حالك؟ أنا بخير، الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا بخير، الحمد لله، شكرا